ما إن وصلنا إلى القسم الرئيسي من السجن تم توزيعنا في أقسام مختلفة كي لا يفتضح عمري كنت أعامل مثل المساجين الآخرين كان كل شخص في ذلك القسم عضوا في عصابة وكان مسجونا لارتكاب جريمة قتل. <تصفيق> هيا هيا هي. اضرب هيا أجل. أجل إذا أردتم أن تصطمكم الحقيقة هذا المكان كفيل بذلك بعد بضعة أيام عند أول فرصة سنحت لي اتصلت بكاز مرحبا هذا أنا اسمع، سنضعك في الحجز الانفرادي إنها الطريقة الوحيدة لتنجو في ذلك المكان فقلت يا للهب حسناً أخذوني إلى الحجز الانفرادي إنه جحيم الشيء الوحيد الذي يمكنكم سماعه هو صراخ المساجين لا يمكنكم النوم بعد ثلاثة أيام يشعركم ذلك بالارتياب الشديد لذا تبدأون بالتفكير في أنكم لن تخرجوا من هذا المكان أبداً وصلت إلى مرحلة فكرت فيها في أنني سأشنق نفسي أخيراً بعد سبعة أيام في الحجز الانفرادي سمعت صوت باب زنزانتي يفتح كي تستمر عملية الاختراق يجب إسقاط التهم عني لكن إذا كانت ستسقط فالطريقة الوحيدة التي تمكننا من القيام بذلك من دون إثارة الشكوك حولي هي بإسقاط التهم عن أعضاء عصابة فاكوس الآخرين كنا أحراراً علمت أن عملي لم ينتهي بعد بعد عدة أيام من خروجي من السجن أجل تلقيت اتصال من كوز انتهى الأمر يا تشارلز. انتهى الأمر الآن أصبحت خائفاً جداً إنهم يعلمون من أنت أخبرني كوز أنهم قادمون من أجلي متى؟ انتهت اللعبة في السادس من مارس سنة 2006 انبطوا الوطن إن غار 700 رجل من فرق المهام الخاصة قدموا من جميع إنحاء البلاد على 66 منزلاً في جنوب كاليفورنيا انبطحوا هيا أصبح لدى مدعي عام المقاطعة والمدعي العام الأمريكي معلومات كافية لإلحاق ضرر كبير بعصبة فاكوس ألحقت في برنامج حماية الشهود أسقط المدعي العام الأمريكي كل التهم عني لم أستطع تصديق ذلك كوز؟ هيا بنا لم تكن لدي أي فكرة إلى أين كنت ذاهبا قبل أن أصبح مخبرا كانت حياتي مضيعة للوقت لكن ما إن بدأت في القيام بشيء جيد ومفيد للمجتمع شعرت بالرضا هذه هي المرة الأولى التي أظهر فيها وجهي أمام الكاميرا الآن سيعلم الجميع من أنا